لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في اعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فاغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن أم لم بَعَدْ ذِكْرَ وَقَشِيرُ الرَّحْمَانِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَأَجْرِ الْكَرِيمِ نَحْنُ نُحِلُّ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُ وَأَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا, فقالوا إنا إليكم مرسلون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 إلا علينا إلا البلاء المبين قالوا إننا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجع منكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل توم قوم مسرفون قالوا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 رَحْمَانٌ بِغَيْرِ إِلَّا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ دخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرود من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها, أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم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 ثاقيل لهم متقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا الا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ أنطعم من لا يشاء الله طعمه إن ألتم إن ألتم إلا في ظلال المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ي صيحته واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم, من فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا, من كان حيا ويحق القول لينذر من كان حيا حق القول على الكافرين أولم يروا خلقنا لهم مما عملت, مما عملت فهم لها مالكون وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَايَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِ يَتَّلَعْ لَهُمْ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 وقنثت فائدا فاذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من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 بلا وهو الخلاق العليم إنما